يسال اين النبي صلى الله عليه وسلم فدلوه عليه في مكه ما في مسجد ولا في شيء جاء وأقبل وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن ام مكتوم رجل كفيف لم يدرك ما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الناس وما يدري من اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم اصلا وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه بالمناسبه تركهم من علماء الصحابه ومن وجهائهم ومن عقلائهم ومن قضاتهم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم